مَا كانََ للِمُشرِتينَ أَنْ يَعنُرُ مَساجِدَ اللهَّهِ شَاهِدِينَ عَن أَ فُسِهِ بِالقُفْر أولئِكَ حَبِقَتْ أَعْنَالهُم وَفِ النَّارِهُم خَالِذُون إ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 الذيينَ آممَنوا وَه جَمُوا وَجَهَد فيِي سَبيل اللَّهِ بِأَموَالِهِم وَأَم فُسِهِمْ أَعظَمُ درََجَةَنَ إ دَولَّ وَأُنَا إِكَهُمثَ